موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هؤلائك أصحاب النار فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى و كذب بالايات اولى ان كان لهم نصيبهم من الكتاب حتى ظَنُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالُوا ادْخُلُوا فِئَةً مِّن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ لَعَنَتْ اُخْتُهَا حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ بِلاَ رَبٍّ لَهُمْ رَبَّنَا أَضَلُّنَا أَضْلُلُونَا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبوار السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمن في سم من خياط، وكذلك نجز الجرمين لهم جهنم من هذا، لهم جهنم من هذا. وذلك نجزر الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في سدون جیری تحتهم الانهار و الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا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 قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم ان نعمت الله على الظالمين الظالمين الذين يصددون عن سبيل الله ويدعونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب كن لنبسي ماهو ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحابهم انا صامت القاصب النار قالوا ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونه يعرفون لم تملنوا الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليكم ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا أضاع أصحاب النار أصحاب الجنة الماء. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى من حياه الدنيا فاليوم ننساه كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساه كما نسوا لقاء وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ أَغْسُنُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْنَا مِنْ شُفَعَ فَيَشْفَعُنَّا أَوْ نُرْدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ